بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الوجه الأخير المختار لأستاذنا رحمه الله أنه لا يمكن أن, يكون أن تكون المقدمة هي التي نقصد بها قصد القرب ونتقرب بها إلى الله من دون أن نفترض أن الأمر بالمقدمة والذي هو أمر نفسي نريده يقربنا على الله ورغم أن افترضنا أن الأمر النفسي كان توصليا خب كان توصليا يعني لو لم نقصد القرب العمل يجزي من بعض أنه ما يحتاج للقرب مثلا ولكن افتراض ان هذا ال... انه يمكن التفكيك ان نتقرب بالمقدمه ومن دون ان نتقرب بالامر بالمقدمه هذا مستحيل هذا معناه اننا مشينا على خلاف ما كان ال... مولا هو يمشي لكان لم نكن نحن بمنزلة اعضاء المولى ولم نمشي بالشكل الذي يريده المولى وبتعبير اخر قلنا انه لا بد من أن, ان يكون الشيء الذي يضخم الثواب عبارة عن ما يكون لا في طريق العمل الانفعالي الذي ينفع المولى أما المقدمة التي لم تقربنا إلى المولى فهذا أصلاً لم يكن في طريق العمل الانفعالي هذا الوجه الذي اختاره أستاذنا على شرح مضى في ليلة السابقة أظن، إلا أن المحقق العراقي رحمه الله أورد اعتراضا على ذلك. قال أنتم تقولون أن العبد يجب أن يعمل، يجب أن توافق إرادته إرادة المولى حتى يصاب. ولو لم توافق إرادته إرادة المولى لا يثاب نحن ننقض عليكم بأنه المولى إرادته للملاك والمصلحة هي النفسية وإرادته لكل المقدمات غيريه هذا هذا حال المولى ونحن نعلم خن ماذا تقولون في الصلاه في في نفس في نفس المقدمه اترك المقدمة في نفس ذي المقدمه هل ان المولى يثيب طبعا هذا لا كلام فيه لو شككنا في الإثابة على المقدمة لا نشك في الإثابة على ذي المقدمة حتما المولى يثيب على الصلاة والصوم والزكاة يثيب عليها في حين أنه لأنكم لو اشترطتم في تحقق الثواب أن يكون تصدل عبد مطابقا لقصد المولى لو كان هو الذي يفعل خب المولى يعني في الغيرية والنفسيه يطابق ما كان يفعله المولى أو ما يريده المولى نحن نعلم جميعا أن النفسيه التي يريدها المولى والتي هي تطابق فعله عمله الانفعالي النفسي الذي يريده المولى عبارة عن الملاك حتى الصلاة ليست نفسي حتى أفضل العبادات ليست نفسي مثلا الذي الذي يريده المولى وينفع المولى عبارة عن عن المصالح الصلاة قربان كل تقي الصلاة نعراج المؤمن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة تطهر النفس الذي يريده المولى إرادة النفس، إنما ها الملكات وكلها غير وكل وحتى الصلاة إرادة المولى لها غيرية يريدها لهذه المصالح فلو شرطتم مطابقة إرادة العبد لإرادة المولى نحن ننقض عليكم بهذا هنا إرادة العبد لم تطابق إرادة المولى إرادة المولى للصلاة غيرية وإنما إرادته للملاكات هي النفسية ونحن لم يطابق إرادتنا لإرادة المولى الأحلام ما نفسه طبعا لو أخبرنا بأن صلاتك نهتك عن الفحشاء والمنكر خب نفرح بذلك لكن إرادتنا للصلاة هي نفسية املا هكذا في فقه فيجب ان لا نصعب لان ارادتنا لم تطابق اراده المولى هذا اعتراض الشيخ العراقي رحمه الله يقول استاذنا في الجواب على هذا الاعتراض أننا حينما نقول إرادتنا يجب أن تطابق إرادة المولى فالإرادة التي تكون لدى المولى غيرية يجب أن تكون لدينا أيضا غيرية والإرادة التي تكون نفسية يجب أن تكون لدينا أيضا نفسية وتكون في الحقيقه تلك هي المحركه المحركه الاصليه يجب ان تكون تلك وليست هذه إنما نقول هذا من من حيث يبدا المولى مولاه ومن حيث يعمي المولى من, من, من النقطه التي يعمل مولويته لا من حيث هو كشخص كشخص له إراداته وله غيريته وله نفسيته وإنما من حيث ما يصبح المولى يجنبز المولى بما هو مولى وهذا ينطبق على نفس الصلاه المولى لم يامر بالملاكات المولى امر بالصلاه جعل الصلاه على رقابنا وكان هدفه من ذلك أن نصل الى مستوى معراج المؤمن او قربان كل تقي او طهارة النفس او تزكيه النفس او ما شئت فعبر هدف المولى هذا لكنه لكن الذي جعله على رغابنا ذات الصلاة فالصلاة هي التي نحسبها واجبا نفسيا ومن هذه النقطة يجب أن يكون عملنا يجب أن نكون تحركنا وكأننا أعضاء وجوارح لنفس المولى من هذه النقطة لا بل للملاكات فالنقض الذي اورده الشيخ العراقي غير صحيح ثم البحث الى هنا الى هذا الحد الذي بحثناه له نوع مقدميه للبحث الآتي البحث الآتي هو أنكم ماذا تفعلون بالطهارات الثلاث الطهارات الثلاث الغسل والوضوء والتيمم أليست هي مقدمات؟ هي كلها مقدمات للصلاة خب كان القرار أن نقول أن الأمر المقدمي بذاته لا قيمه له والأمر المقدمي ليس عباديا لا يشترط فيه على الأقل أن يكون عبادة عجبها المقدمات ثلاث كلها عبادية لو لم نقصر القربة بالغسل، الغسل هو مقدم للصلاه لو لم نقصر القربة بالغسل، الغسل يبطل. ولو لم نقصر القربة بالوضوء، الوضوء يبطل وهو مقدم. أمره غيري. لو لم نقصر القربة بالتيمم، التيمم يبطل. أمره غيري. فكيف صارت هذه مقدمات وأوامرها لا تنسجم مع ما ألفنا ومع ما درسناه حتى الآن من الأوامر الغيرية البحث إلى هنا يشبه أن يكون مقدمة لهذا البحث الجديد وهذا البحث الجديد نؤجله إلى غد إن شاء الله كي نكمل البحث بهذا الشكل